بسم الله الرحمن الرحيم وان النجى غرقا والمنشطون شقوا والسابحات سبحا والسابقات سبقوا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجف تتبعها الواجفة قلوب يومئذ واجفة أبطارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما قالوا تلك إذا كرة خافرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواب المقدس قواه إِنَّ هَذِهِ إِلَٰهٌ رَّعُنَا إِنَّهُ قَوِيٌّ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ ذَكَا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يسعى فحشر فانادا فقال انا ربكم الاعلى فاخذهم الله مكالا الاخره والا الاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى الا انتم اشد خنقا السماء بناها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 فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ماتعا وبردت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا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 مِنْ لِكْرَاهٍ كِنَا رَبَّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتُمْ مُنْذِرُونَ من نَخْشَاهُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا